قد سمعا إن الله سميع الذي يَحْيِي إِنْ أُمَّاهُ تُحُمُّ إِلَهُ لَنَا Hvala ذلكم توعون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين فإطاعوا ستين مسكين ذلك الوحيد Woข้อ eng يَوْمَ لَا يَنفَعُهُمْ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ